فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كانهم حمر مستنفرة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 وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة بسم الله الرحمن الرحيم لا لا أقتم بيوم القيامة ولا أقتم بالنفس اللوامة أيحتب الإنسان أن لن نجمع عظامة بلى قادرين على أن نسوي بنانة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 بما قدم وأكثر بل الإنسان على نفته بطيره ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لتانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه